الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله مدعو بوبية على ثلاثة أمور أولا الخلق الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شويك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل خلق أضيف إلى غيره فهو بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير للإنشاء من العدم كقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال صلى الله عليه وسلم يقال لهم أي المصورين أحيو ما خلقتم وراه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أو يقال الخلق المطلق خاص بالله تعالى والخلق المقيد يكون للمخلوق كخلق الثوب. والقلق ونحو ذلك لكنه محصول فلا يخلق كل شيء ولا يخلق إلا ما أباحه الله عز وجل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه سار على ذربه إلى يوم الدين ما زلنا معك تال مختصر في العقيدة لأستاذ الدكتور خالد الشيقي حفظ الله تبارك وتعالى ذكرنا أن توحيد الله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور وهو الوجود اثبات وجود الله تبارك وتعالى أو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى ثم الإيمان بربوبيته فالإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته هذه اربع لا يكون الإنسان مؤمن بالله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بوجوده وآمن بربوبيته وآمن بألوهيته وآمن بأسمائه وصفاته تكلم المؤلف فيما سبق عن إيمان بوجوده والآن يتكلم عن الإيمان بربوبيته قال والإيمان بالربوبيه ب... الله تبارك وتعالى مداره على ثلاثة أمور وهي الخلق والملك والأمر خلق والملك والأمر أن الله خالق كل شيء وأن الله مالك كل شيء وأنه لا أمر إلا الله عندما نقول الله خالق كل شيء لا خالق إلا الله الله مالك كل شيء لا مالك إلا الله الله له الأمر لا أمر إلا الله تبارك وتعالى لا راد لامره سبحانه وتعالى وبدا الكلام على الخلق اي ان الله خالق كل شيء وكل ما عد الله مخلوق لا خالق الا الله يقول الله تبارك الله خالق كل شيء الا له الخلق والامر ففرق بين الخلق وبين الامر سبحانه وتعالى ويقول الله تبارك ويتحدى الله بالخلق ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمضيب يقول حتى الذباب لا يمكنكم خلقها تعجيزا لهم سبحانه يعجزهم أنكم لا يمكنكم أن تخلقوا شيئا أبدا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فإذا كان الله خالق إذا كان الله تبارك وخالق كل شيء اذن كل ما عدا الله مخلوق كل ما عدا الله مخلوق طيب عندما يقول احسن الخالقين هل أثبت خالقا غيره نقول إن كان خالقا أي من عدم فلا يوجد إلا الله تبارك وتعالى وإن كان المقصود يعني خالقا المعنى يصور الشيء كتصوير يعني دون الروح أو دون إخراجه من العدم فيمكن يمكن واذا يقال للمصورين يوم القيامة احيوا ما خلقتم أي ما صنعتم احيوا ما خلقتم أي ما صنعتم وهذا يمكن يقال له خالق من هذا الباب يقال له خالق من هذا الباب أما أنه خالق من العدم فلا يوجد إلا الله تبارك وتعالى ولذا لما ناظر إبراهيم عليه السلام ذلك الملك المتجبر لما قال يسأل عن الله تبارك وتعالى أن ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الموت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحييه وأميت يعني آتي من العدم واحيي وأميت وبيدي كل شيء فأعرض عنه إبراهيم أن كلامه ليس بصحيح وقال بعضهم أعرض عنه ليلجمه لي بما هو أقوى لأن هذا قد يلبس فيه على الناس وإذا قال بعضهم قوله احيميت أنه اثب بشخصين حكم عليهما بالموت فأقتل احدهما ولم يقتل الاخر فاحيت هذا وامت هذا وهو هذا طبعا كلام باطل لا قيمه له لان الفرق بين الاحياء وبين الترك هو تركه يعيش لكن ليس هو الذي احياه والثاني ما اماته وإنما قتله وفرق بين القتل وبين الاماته اللي, ماته اللي ماته نزع الروح القتل إذهاب البدن هو فرق بين إعتداء البدن على الروح اعتداء على الروح لا يملكها إلا الله المس بالروح لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى الروح إذا كر الله, الله توفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامي هذا هذا ما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أما إيداع البدن هذا للناس ما في مشكلة إيداع البدن ومع هذا إيداع البدن لا يملكه كل أحد حتى هذا إيداع البدن إذا منع الله ذلك لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا وإذاك وقتل عليه ابن نوح قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقام وتذكير بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروا أرن قوتكم ابن كثير ذكر قال لعل هذه معجزة نوح هذا التحدي ما تنظرون هذه أتحداكم هو عجز عنه فالانسان يملك أن يقتل لك لا يملك أن يميت يملك أن يقتلك لا يملك أن يميت وإذا احيانا يضربه ولا يموت ليس بالضرورة إلا إذا كان الله كتب أن يموت في هذا الوقت والقصص في هذا يعني كثيرة جدا وإذاك لما قال من الرواية الحجاج لما قال لسعيد بن جبير اني قاتلك فاختر القتلة التي تريدها قال اختر اخترأت فإن ورائك القصص قال إني معجلك إلى النار قال لو اعلم أن النار بيدك لتخذتك إلها ثقة بالله سبحانه وتعالى فالقصد أن الإنسان إذا علم أن البشر كلهم لا يستطيعون قتله ولا أن يؤخروه ساعة ولا أن يقدموه ساعة لم تتعلق نفسه بالناس بحيث ان يتعلق بالطبيب ولا بغيره انه هذا اللي بعيشني هذا اللي يخلينا نعيش لا لن يدري الطبيب كما يقولون ولو علم لو لو علم الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاعه هو الطبيب يموت طيب اذا كيف يعطيني حياته وهو يموت اصلا وكذلك لا يخاف من الناس يعني لانه يعلم انهم لا يملكون ان يقدمه ساعد اليوم الذي أراد الله فيه أن يموت أبدا لا يمكنهم ذلك لا يمكنهم ذلك يصرفهم الله عنه ويذكرون عن المأمون لما بلغه أن الإمام أحمد رفض أن يقول بخلق القرآن طلبه يعني من بغداد من محلته واسط طلبه المأمون فأخذ إلى المأمون الإمام أحمد وكان مأمون يعني, يعني شنع على الناس في هذا الأمر ويقول سبحانه مات في السنه التي اشاع فيها القول بخلق القران وقتل من العلماء قيل انه قتل نعيم بن حماد نعيم بن حماد شيخ البخاري وقتل البويطي تلميذ الشافعي وقتل محمد بن نوح وأحمد بن نصر و بالإمام بالامام احمد حتى يعني يقر بان القران مخلوق او يقتل فيذكرنا الامام احمد دع اللهم لا تريني وجه المامول ولا تريه وجهي وهم في الطريق جاءهم الخبر إن الأمون توفي، فليس على كل حال أن الإنسان إذا أراد قتل انسان سيقتله يقينا لا ليس بالضرورة، وأنت تشوفون احيانا مرات يعني تسقط طائرة أو تغرق سفينة في ناجي، ليس ما ما وصل يومهم ما مات، فالقصد أن الله خالق كل شيء وأن ما عدا الله مخلوق سبحانه وتعالى نعم ثانيا الملك والله المالك وما سواه مملوك قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وقال تعالى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميع فالملك المطلق خاص بالله تعالى فالله مالك كل شيء والملك المقيد يكون للمخلوق قال تعالى اومن عملتم مفاتحه لكنه محسو فلا يملك الا ما اباح الله تعالى ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأنه فيها قراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين مالك يوم الدين وملك يوم الدين قال بعض أهل العلم لأن الله مالك وملك لأن هناك من يكون مالكا وليس بملك وهناك وهناك من يكون ملكا وليس بمالك أما المالك وليس بملك فكلنا نحن ملاك ولسنا بملوك أملك سيارة أملك بيتا أملك قلما أملك كتابا أملك يعني أي شيء طيب أنا أملك عندي أشياء أملكها فأنا مالك ولكن ليس بملك وأحيانا يكون ملكا وليس بمالك كالملوك الذين يعني صورة ملك فقط وفي عقيدة الأمر هو ليس بملك لا لا يملك شيئا مثل ملوك بين العباس في الفترة الأخيرة في الدولة العباسية الثاني تقريبا أو الصور لكن اللي حل ويربط وهذا غيرهم كذلك الآن بعض ملوك الدنيا الآن في بعض الدول الغربية مثلًا النرويج وهولندا وإسبانيا وإنجلترا والدنمارك وغير هذه الدول فيها ملوك لكن ما أحد يسمع فيهم ولا ولا يتخذون قرارا ولا كذا بس اسمه ملك لكنه لا يملك شيئا لا يملك شيئا يملك مثلك سيارة وبيت ما يملك اتخاذ قرار ما يملك كذا مجلس الوزراء هو اللي يملك كل شيء فالقصد ان الله تبارك واته جمع الأمرين هو الملك وهو المالك وحتى الملك الذي تملكه أنت في هذه الحياة ملك غير حقيقي ملك غير حقيقي واذاك الله تبارك يقول أنفقوا مما رزقكم الله يعني مو فلوسكم الله رزقكم ليست ملكا يعني أصلا وإنما ملكتم هذا الشيء وإذا يقول مما رزقكم الله فالنفق التي تنفقها ليست من مالك وإنما هي من مال الله هي من مال الله تبارك وفضل الله هو المالك الحقيقي فأنت ولو ملكت فملكك غير حقيقي ملكك غير حقيقي وإنما المالك الحقيقي هو الله وإذا تمنع انت من التصرفات بعد تمنع منها هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز لماذا ما, ما تملك أن تتصرف بكل ما تريد هناك من يملي عليك تصرفاتك وهو الله سبحانه وتعالى فملكك إذن غير حقيقي ملك سوري ملك سوري نعم تسمى مالكا طيب لكن في النهاية المالك الكامل مالك لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى نعم ثالثا الأمر فلله الأمر كله وما سواه مأمو قال تعالى قل ان الامر كله لله وقال تعالى لله الامر من قبل ومن بعد وما اضيف الى غيره من امر كقوله تعالى فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد فهو امر نسبي داخل تحت مشيئته ان شاء امضاه وان شاء منعه وايضا هو محصوم مقيد فلا يملك كل امر ولا يامر الا بما اذن الله عز وجل فيه وامر الله يشمل الكوني والشوعي فاما الامر الكوني فنافذ لا محاله وهو موادف للمشيئه قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وأما الأمر الشوعي فهو محل الاختيار وهو مواضف للمحبة فقد يقع وقد لا يقع وكل ذلك داخل في عموم مشيئته كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين نعم الأمر أيضا بيد الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وكان أمر الله مفعولا ما أراد الله كان وهذا الأمر هو الذي يسمى الأمر الكوني هذا الأمر هو الأمر الكوني وهو الـ الـ الـ ال ال الذي معناه الإرادة الكونية القدريه المشيئة هذا هو أمر الله تبارك وتعالى والله إذا أمر بأمر يقع سبحانه وتعالى أما غيره قد يأمر بأمر ولا يقع أما أمر الله إذا أراده لا يرده شيء سبحانه وتعالى وكان أمر الله مفعولا يعني نافذ أبدا لكن أنت قد تأمر بشيء ولا يقع هذا الأمر لأنك لا تملك أنت قد تموت قبل أن ينفذ هذا الأمر أما الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فهو الذي إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون هذا هو الأمر اللي هو المشيئة أو يسمون الأمر الكوني أو الأمر القدري هذا أمر الله سبحانه وتعالى أما الأمر الآخر هو الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا هذا أمر شرعي يعني يحب لكم ذلك وهذا الذي يحبه الله قد يقع وقد لا يقع لأن مجاله التخيير أنت مخير أنا أمرك بالعدل والإحسان فإذا عدلت بين الناس وأحسنت إليهم تافأتك وإذا لم تعدل ولم تحسن عاقبتك فأنت مخير في هذا فهذا الأمر الشرعي هذا الأمر الشرعي الذي هو افعل لا تفعل هذا امر شرعي طيب وانت مخير في الفعل وعدم الفعل ويكافئك على الفعل ويعقبك على عدم الفعل هذا امر اللي هو يسمونه الأمر الشرعي, الامر الشرعي اما الامر الكوني فيختلف واذاك الامر الكوني يكون من الامور بين الامر الشرعي يكون من الاوامر الامر الكوني القدري هو الذي كمي الأمور أي أموره نافذة أما أوامره أوامره فخيرك سبحانه وتعالى بين أن تنفذ وأن لا تنفذ لكن ها إن نفذت كفئت إن لم تنفذ عقبته فهذا هو بالنسبة للأمر الشرعي والأمر الكوني بالنسبة لله جل في علاه نعم بقية السفات وقوبية سبحانه توجع إلى هذه الأمور الثلاثة الخلق والملك والأمر كوز والإحياء والاماته وإنزال الغيث وانبات الأرض وتصويث رياح وإجوار الفلك وتعاقب الليل والنهار والحمل والوضع والصحة والمرض والعز والذل وغيرها وهذا الإيمان بوضوبية سبحانه مركز في الفطر، ومن دلائل ذلك في كتاب الله إن في, خلق... إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتطريف ورياح والسحاب المستصع بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون وقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضر خضر نخرج منه حفا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وغمان متشابها وغير مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمار وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وإنما رقع في هذا الباب ولا نتشئي من قبل طوائف متعددة حيث أشرف في وقوبية مثل النصار القائلين بالكثليل فيجعلون الإله الواحد بجعمهم ثلاثة أقامين الأب والابن ووح القدس وبعض مسرك العرب الذين يعتقدون في آلهتهم شيئا من النفع والضوء والتدبير وكل هذه الضالات مدفوعة بدلالة الفطوة والعقل والحس والشوع على وحدانية ورب سبحانه في خلقه وملكه وأمره قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على ذات بعض. سبحان الله عما يصمون فالاله الحق لابد ان يكون خلاقا فعلا لما يريد فلو كان معه شوي لكان يخلق ويفعل وحينئذ لا يخلو الحال من أحد احتمالين الأول إما ان يذهب كل إله بخلقه ويستقل بسلطانه وهذا الاحتمال يأبابا في العالم الثاني وإما ان يقع بينهما مغالبتهم واستعلاء فلو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه أو أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر إماتته فإما ان يقصل أو مراد أحدهما أو لا يحصل مواد مواض أي منهما الأول والثالث ممتنعان لانهما نقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان فتعين الثاني فمن حصل مواده فهو الإله القاضي والآخر لا يصلح للألوهية فآل الامر إلى إثبات وقف واحد خالق واحد مالك واحد ومدبر واحد نعم بقية الصفات الربوبية ترجع إلى هذه الثلاثة وهي أن الله هو الخالق أن الله هو المالك أن الله هو الامر الناهي سبحانه وتعالى او أن الله هو صاحب الأمر جل وعلا فإذا كان الله صاحب الأمر ان مشيئته نافذة وأن الله تبارك هو المالك فلا مالك غيره وأن الله هو الخالق خالق غيره قال بقية الأسماء والصفات داخلها في ربوية تدخل تحت هذه الثلاثة كالإحياء والإيماتة والرزق والمنع والتغتير وال. وبسط وهذه كلها داخلة في هذه الأسماء الثلاثة ثم ذكر أن هذا الإيمان يعني الإيمان بأن الله هو الخالق الإيمان بأن الله هو المالك الإيمان بأن الله هو صاحب الأمر سبحانه يقول هذا مركز في الفطر وذكر قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وينفع ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب والسحاب المسخر بين ختى قال لايات لقوم يعقلون العقلاء يعتقدون أن هناك رب مسير لهذه الأشياء مالك قادر خالق أمر سبحانه وتعالى هذا العاقل يؤمن بهذا الأمر. وكذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخردنا به نبات كل شيء فأخردنا منه خاضرا نخرج منه حبا متراكبة ومن النخل طلعها قنوان هذه كلها ايش من من الذي يفعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى فقضية أن الله هو الخالق لا بد من خالق لا بد من مالك هذا مفطور النفوس على هذا الأمر هذا الشيء مركوز في الفطرة ما يحتاج الانسان يعلم هذا الأمر بل مركوز في الفطرة أن الله هو موجدوا كل شيء لا بد من خالق يقول لأن الله جل وعلا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خل... ولا على بعضهم على بعض ما تصير يقول لو كان هناك أكثر من إله قلنا اثنين أو أكثر كيف تستقر الأمور مثلا العاد نقول السفينة ما يصلح عليها أكثر من ربان لابد من ربان واحد والجيش ما يصلح علىه أكثر من قائد لابد من قائد واحد الآن هذا الكون وهذه الدنيا كلها والسماوات والأرض جميعها يمكن يحكمها أكثر من واحد لا يمكن ابدا لأن لو كان يحكمها أكثر من واحد طيب إما أن يكون هناك يعني كل واحد منفرد عن الثاني هذا له خلقه هذا له خلقه كل واحد الحال او انه يصير يعني مع بعض وصير سرع، ولعلى بعضهم على إما أن يذهب كل إله بما خلق وإما أن يعلو أحدهما يعني منازعه بينهما يقول لا يستقيم الأمر إلا هكذا وإذاك يقول لو, لو فرض أن هذين لو كان يعني أكثر من اله يعني أقل شيء أن يكون إلهين إذا كان أكثر من إله ثلاثة أربعة عشر عشرين بعد موضوع يفسد أكثر أقل شيء اكثر من واحد يكونان اثنين طيب الان عندنا الهان طيب كيف يقول امر هذا بامر واظهر هذا بضده وامر امر بامر امر هذا بضده طيب والحل اما يقول ان نقول يقع الامر لان هذا اله هذا. هذا ينفذ امره وهذا ينفذ امره واما ان يقول لا ينفذ امر هذا ولا امر هذا واما ان يقول ينفذ امر احدهما مثلا قال هذا الاله عثمان يموت يوم الخميس قال الثاني عثمان يموت يوم الاحد لا يمكن الا ان اما ان اموت يوم الخميس فيكون الذي قال يوم الخميس هو, إيش؟ هو الاقوى واللي هو مشى كلمته او اموت يوم الاحد فيكون الثاني هو الاقوى هو اللي مشى كلمته أو اني ما اموت فيبقى القول هذا يبقى القول هذا اذا لا هذا يصرح اله ولا هذا زين او اني اموت قبل هذا الوقت طيب وايضا لا مش هذا الكلام هذا ولا مش كلام هذا يعني اذا قلنا هذا الاله هما المتصرفان فقط اذا لا يمكن ان يقع أمر هذا وأمر هذا اموت ولا اموت او اموت يوم الخميس واموت يوم الأحد يصير يصير اموت يوم الخميس واموت يوم الأحد ما يصير معناته أمرهما جميعا لا يمكن يحدث إذا ممكن ما أمره كلش معناته لا حصل أمر هذا ولا أمر هذا إذا إن الأمران لا يقعان مستحيل الأمران يقعان أيضا إيش مستحيل بقي إيش أن يقع أمر أحدهما طيب إذا إذا كان يقع إذا اللي وقع أمره الأقوى والثاني ما يصلح إياه واضحة صورة ذي إذا قال واحد مثلا يمين والثاني قال لييصار فنقول سارت مشرقة أصابت مغربا شتان بين مشرق وبن اذا مغربي إذا كان إلهان إله قال يمشي يمين إله قال يمشي شمال إذا ما مشيت لا يمين ولا شمال ما يصير لأن لا بد ينفيد أمر أحدهما يصير أمشي يمين وشمال لا يمكن أن أمشي يمين وشمال يا أمشي يمين يا أمشي اذا وقوع الامرين لا يمكن انتفاء الامرين لا يمكن اذا ما بقي الا أمشي امشي يمين واما شمال فاذا مشيت يمين اذا اللي قال يمين اقوى وإذا مشيت شمال اللي قال شمال اقوى اذا هو الاله واضح الصوره زاك واحد يقول اوقف اوقف بعد طيحت الاثنين طيب <تصفيق> او امشي قدام او ارجع ورا فالقد ان المؤلف هنا يقول فالإله الحق لا بد أن يكون خلاقا فعال لما يريد فلو كان معهم شريك لكان يخلق ويفعل وحينئذ لا يخلق الحامل حجمه إما أن يذهب كل إله بما خلق وإما أن يقع بينه مغالبة واستعلاء واضح؟ طيب ثم ذكر مثالا قال فلو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه هذا قال يتحرك هذا يقول لا يتحرك أو أراد أحدهما احياء شيء وأراد الآخر إماتته قال إما أن يحصل مرادهما مرادهما يعني يمشي ويوقف ما يصير يا ماشي يا واقف يا حي ميت يقول وهذا لا يمكن وإما أن لا يحصل مراد أي منهما قال الأول والثاني ممتنع الثالث ممتنع وإما أن يحصل مراد أحدهما فهو الإله إذن كلام منطقي فعلا واضح جدا إذن لا يمكن أن يكون أكثر من إله في هذا الكون بل هو إله واحد هو الذي يكون مدبرا خالقا امرا سبحانه وتعالى إذا هذا بالنسبه لي الربوبيه الروببية لذكر المؤلف رحمه الله تب الله تبارك وتعالى نعم ثالثا الإيمان بالعلوية وهو إفادة الله تعالى بالعبادة الظاهره والباطنة وهو الاعتقاد الجاذب بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه ويسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى بتوحيد الألوهية، ويسمى باعتبار إضافته إلى الخلق توحيد العبادة، وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد، وتوحيد العمل، وتوحيد القصد، وتوحيد الإعادة والطلب، لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع العبادات بإعادة وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد من أجله خلق الله الجن والانس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجله أوصل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى وما أوصلناك من قبلك من وسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة وسولا أن يعبدوا الله واشتنفوا الطابوت ومن اجله اقامه الخصومه بين الانبياء واممهم وبين اتباع الانبياء من اهل التوحيد وبين اهل الشرك واهل البدع والخرافات ومن اجله جوده سيوف الجهاد في سبيل الله وهو اول الدين واخره بل هو حقيقه دين الاسلام وهو يتضمن انواع التوحيد وقد تقدم كلامي مفصلا عن توحيد العباده في القصوين السابقين نعم الإيمان بالالوهيه أي أن الله هو المألوه المألوه أي المعبود كما يقال اهل المعبود حبا وخوفا ورجاءا سبحانه وتعالى يعني نحب الله ونخافه ونرجوه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديهم هذه فهذه العبادة هو إفراد الله بالعبادة أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى فعندنا إذا توحيد ربوبي وتوحيد ألوهية ويسمى توحيد الربوبيه توحيد المعرفة توحيد المعرفة والاثبات ويسمى توحيد العلمي اما توحيد الالوهيه فهو توحيد القصد والطلب ويسمى التوحيد العملي التوحيد العملي وتوحيد و... العلمي هو في قوله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره الاخلاص طيب هذه تحقق التوحيد العلمي اي إن افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق بالإيجاد سبحانه وتعالى وبالتدبير وبالامر وبالمشيئ وهكذا افراد الله تبارك وتعالى وأما التوحيد العملي التوحيد القصد والطلب وهو أيضا في سوره الاخلاص الثانيه اللي يقول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا أنتوا عبدون, عبدون ما عبدتم طيب ولا انتم عبدون ما عبد لكم دينكم وليه هذا التوحيد العملي ممارسه فالمؤلف ذكر التوحيد العلمي توحيد الربوبيه ثم ذكر التوحيد العملي وهو توحيد الالوهيه وانه لا يستحق أن يعبد الا الله تبارك وتعالى وهذا التوحيد العملي هو تقريبا الذي وقعت فيه الاشكالات مع بين الرسل واقوامهم وقليل جدا من وقع عنده توحيد الخلل في توحيد الربوبيه لان هذا كما قلنا مركوز في النفوس أنه الخالق هو الله المدبر هو الله المالك هو الله الامر هو الله هذا يعني نادر يعني نعم هناك فلتات في الزمن يعني من أنكر هذا التوحيد مثل فرعون مثلما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري يعني أنكر توحيد الربوبيه فرعون طيب ولكنه مع هذا قبل أن يموت به لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الان لا يقبل هذا ابدا الآن وقد عصيت قبل فهو مركوز في نفسي الله كالله عبر عن هذا سبحانه وتعالى شيء واضح جدا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فهذا التوحيد قليل جدا من اعلن الشرك فيه لكن توحيد الألوهية اعلنوا الشرك فيه كثيرا وأعلنوا عبادة الأصنام وأوجدوها وصنعوها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى فهذا التوحيد الألوهية وقع فيه ضرار عظيم للعباد وإذا الله تبارك أرسل الرسل لتحقيق هذه المسألة وهي قضية إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وهذا الذي يعني أجج الصراع بين الأنبياء وأممهم وبين أتباع الأنبياء وأممهم كذلك وهو الذي قام عليه سوق الجهاد كما يقول أهل العلم فالقصد إذن أن توحيد الألوهية المطلوب كما أن توحيد الربوبية مطلوب ولا يمكن أن يكون موحدا حتى يؤمن بهذين التوحيدين بعد الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وسيأتي الكلام عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات وإن كان في الأصل داخلا تحت توحيد الربوبيه لأنه التعريف بالله معرفة أسمائه معرفة صفاته إلا ان أهل العلم أفردوه لكثره الخوض فيه في ذلك أفرد وتكلم عليه وحده إلا في حقيقة الأمر توحيد الأسماء والصفات داخل تحت توحيد اللي هو توحيد العلمي, توحيد العلمي توحيد العلمي توحيد المعرفة يعني من هو الله سبحانه وتعالى فهذا تعريف معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم ومباركه أمينا محمد اذا كان احد عنده سؤال تفضل سم التوحيد ما فهمت السؤال اي هو التوحيد يعني توحيد الله قلنا توحيد الله يشمل هذه الامور الاربعه الايمان بوجوده الإيمان بألوهيته الإيمان بربوبيته الإيمان بأسمائه الصلاة توحيد الله هنا الل الذي آمن بوجود الله آآ آآ آمن بربوبيته بألوهيته بأسمائه الصلاة وحد الله من أخل بواحد من هذه لم يوحد الله سبحانه وتعالى تفضل. كيف؟ ولا فالك أيه لا ما فيها بس إن شاء الله يعني عندما يقول فعل الله ولا فالك يعني الإنسان عندما يقول شيء لعله وقع كذا نقول نحن نتفاءل بما يأتينا من الله أكثر من نتفاءل بما تقول أنت من هذا من باب التفاؤل هذا هو معنى الله ولا فالك إلا كان يقصدون شيء ثاني ما أدري فصال اللي أنا أفهمه يعني هل دور لنا شايب هني ها بحوظ ها أسمد عليك ها وعلي فال الله ولا فالك تفهم منها ماشية مقبولة تقولها ايه تقولها قلت ما أقولها دع عمر يعلم عليك يقولها تجد سمعتها من أبوك فال الله ولا فالك ايه فال <تصفيق> الله ولا فالك, ايه؟ الله ولا فالك. ايه ليش لا والله لديه ولكن يعني لا والله اذا حمل على هذا لكن إذا ما حمل على هذا ما في بس الله شرط كثير يعني مثلا العالم صار وقالوا هذه يعني كل ما ما, دلوقتي ما, دلوقتي ما, دلوقتي ما في ما ما لا ما في بس شاء الله واحد إذا فاجأه شيء مثلا قال يمه في لقطة هاي تأخذ لا إرادية من الإنسان يعني ما في ما في بس شاء الله كمل لك لك ثلاث حالات إذا جاء الإنسان صلاة الجنازة متاخرا له ثلاث حالات الحالة الأولى أنه يكمل حتى لو شالوا الجنازة الحاله الثانيه انه يقطع خلاص يكفون اللي يصلوا لانه فرض كفاية الحاله الثالثه انه يقطع ويصلي بعد ما تدفن يصلي مع المتاخرين يصلون عليه يصلي معهم اي اي بعد ان يدفن خير ان شاء الله الله اعلم صلى عليه